جاء في المغني لابن قدامة أنه لا خلاف في أنه لا أذان ولا إقامة على المرأة لكن هل يسن لها ذلك؟ قال أحمد إن فعلنا فلا باس وان لم يفعلنا فجائل وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم كما رواه البيهقي